سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين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 ذَلِكَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما اضاءت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 لكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم ما شوه فيه واذا اظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعكم وامصاركم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ قبلكم لعلكم تتقون الذي ج알 لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانذر من السماء ما كُلُوا جِبِلِي مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا بالناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مِنْ قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متغيرة وهم فيها خالدون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 جعل فيِي الأْرضِ خَلييف قَالَ وَتَجعللُ فيِي جَ م يفْسِد فيِيجَ وَسفِكُّمَا أَ نَحنُنُ سَببح بحَمدِك وَن قَس لك قَا إِد علملَمُ مَا ل طَلَمُ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغبا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 117. ونزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون 118. ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم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 وَفيِي ذَلِكُم بَل أُم رَبِّكُ معظم وَإطَرَقُناَا بِكُ البَحْرَ فَأَ جَيْنكُمْ وَغرَقنَا آلَ فِي الرعوونَ وَآنتُمْ تنظرون.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 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ نَشْرَبَهُمْ إن كُلْوا أَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا من بقنها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربكم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابج علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُمْ بِهِ رَبِّكُمْ افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنكم امم من لا يعلمون الكتاب الا امانيا وانهم الا يظنون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 ومن فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذل قربى وذل قربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 تَقتُونَ آ فسَكُمْ وَتُخررجونَ فَيقم مِنكُم مِ من ديَرجِم وَتُخررجُونَ فَيقُم مِنكُم مِ من دانِجِم تَظَهرُون عَلَجِم بِالإِثْمِ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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى من مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 مُصددِّق لمَا بََ يَدَيْهِ وَهُدَ وَبُشْرُ لِ للمُؤْمِنين مَنْ كَانَ عَدُ وَِّ الَّ وَمَلا إِكَتِهِ رُسُِهِ وَجبرِرينَ وَمِكَلَ فَإِن النَبَّغَ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 ج أجُم ررسول مِندِ اللَّه مصددك لم معهُمْ نبَذَ فريقُم منِ الذيينَ أوتُ الكتاب نبَذَ فريقُ مَِ الذيين أوتُ الكتابَ كتاب الله ي أَونِمكَ أَن نهُم لا يعلم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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في مِنْ من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.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 تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد يضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم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 وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بِمَا تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم وَلَهَاتُهُ بُرْهَانًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم وَقاللَة اليَهودُ لَسَةٍ النَّصَار على شَيئ وَقلٍَ النَّصَار لَسَة لهودُ على شَيئٍ وَهُمْ يطْلون الكتابَ كَذَلِكَ قَا الذيينَ لا يَعلَمونَ مِسنقَِجِمْ فَلَّ يحكُُ بَيْنَكُم يومَ القامَةِ فِي كانَوا فيِي يَغْتَلِفُون.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 هم بعد الذي جاء اك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يجيئ يؤمنون به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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعه ولا هم ينصرون واذبتل رَغِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّ مَكُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ يُذَرُ نِيَّتِي قَالَ لَا يَلَالِ وَاهْدِ الظَّالِمِينَ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذواه من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَمَتَّعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ ابْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذ جَرَى فِرْعَوْنُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عنه إِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 اذ قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 وَإِ تَوَّ فَإ م جُم فيِي شقاق فَسَكْ فيِي كَون اللهَّ وَهُو السَّمععَلم سُِغَةَ اللهَّ وَمننْ أَحْسَن منِنَ الل يسغَ وَنَحْنُ لَعَابدٌ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ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 إِ اللهَّ بَِّاسِنَ رَوفُ الرحيم قذِ نَر تَ قَلّ بَ وَجههكَ فيِي السَّم فَل وَالّكَ قِبِلَة تَرربهَا فَوَلّ وَجههكَ شَفُور الْمَسجِدِحَرام وَحيَيثُ فَوَلِّ نُجُوحَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قبلتك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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ جِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها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 فلا تخشوهم وأخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلي راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 الذيينَكْتُمونَ مَاأَ زَلنا منِنَبَيناتِ وَالهد مِنْ بعد مَا بَيْ النهُون النَّاس مِنْ بعد مَا بَيًا الن مِن الناسَّاس فيكِتابِ أُل إِكَعَنهُ اللهَّ وَعَنهُم الَّ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 وَمَا انْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ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 ويسكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا علي آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا منكم طَيِّبَاتٍ مَّرَزَقْنَا لَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بجيل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله رفور رحيم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتعرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم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 وبين السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس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 فَمَْ عفِيلَهُ مِنْ أَخجِ شَيء فَتِبَعُ بِالمَارُ ف وَدَُن إلَ بِحْس ذَلِكَ تَخففُ مِر رَبِّكُمْ وَرَحْمَه فمَنْ عَتَدَ بعد ذَلِكَ فَهُ عَذاابُ أَلم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 فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرضًا أَوْ علىى شَفَنِ فَعِدةُم مِنْ أَّ مِن أُخَر وَلَ الذيلَ يُطكُونَ فِدِيَةُ طَعَامُ مِسكين فَمَ تَطَوى خَييرَ فَهُو خَيْرُ الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى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 فَمَن تَمَّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بغائل الى الحكام وتدلوا بغائل الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم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 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ يَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي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 واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبلي لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ عِزَّةٌ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمَرَ بِالْبَاطِلِ لَا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كان فتن ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من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 أل إِن رَصرَ اللهَّ قريب سَلونَكَ مَذا ي فِقُون وَُلْمَ فَقُتُم مِنْ خَيْر فَلِلوِ ذَيينِ وَْأَقَرَبينَ وَالْتَامَا وَالْمَسكين وَبِنِ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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ غَيْرُ دَاعٍ إِلَى الْجَنَّةِ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 وَلَا تَقَرَبُهُ حَ يَطُهر نَفَإذَا تَقَهَر نَفَأتَُّ مِنْ حَيْثُ آمَ رَكُمُ الله إِ الله لا يحبُ التوابينَ وَيحبُّ المتَقَاهِرين.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 واللههُ غَفور حَلم للَّذينَ يؤلونَ مِن النِسائِجٍ تَرَبّسُ أَْرباتِ أَشر فَإِن فَُ فَإِن الله غَفور الرَّحيم وَإِن عزَمُ الطَّلااقَ فَإِن اللهَّه سَمع عَليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوهُ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 روالدة بولدها ولا مولود له بولدك وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزنوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنه فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِيقِ قَذِرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَذِرُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فرم آپ تک بو نو لینکم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه المسطوا وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم وَيَذَرُونَ أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحون غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وَمَالَنَا أَلَّا نَقاتِلَ فِي سَمين اللَّ ي وَقدٍ خُرجنَ مِنْ دِرنَ وَأَبنائِن فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِ الْ القِتَالُُ تَ وََّ إِلَّا قَليِيلًَا مِنهُم وَلهَّهُ عَِيمٌ بِالظَّالِمِين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 ان في ذلك لآتيا لكم ان كنتم مؤمنين فَإِذَا سُلْطَانُهُ تُبِ الْجُمُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَبْتَلِيكُمْ بِنَارٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْذِقًا قَالُوا نَا طَائَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَقَتَلَ داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله ماس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن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 ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتن ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من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 له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إِلَّا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 فمن يكفر بالطغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الغثق على انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ مُطَغُوتٍ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ لَوْلَا مَا اتَّخَذُوا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون.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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبغت الذي كفر والله لا يهدي القوم أَوْ كَالَّذِي مَرْنَ عَلَى قَرْيَةٍ وَجْيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِجَا قَالَ أَنَّا يُحْيِيَ هَذِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَتْ قَالَ كَمْ لَبِثْتْ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا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 قَا فَخُذ أَرْربَةَم مِنَ الطَّييررِ فَصُرغُ النَّ إلَكَثُم م جَ ل كلُلِّ جَبلَلٍ مِنهُ جُزء ثمُ جَال ل كلُِّ جَبَلِم مِنَّ جُزْء ثمُمَّ دعَْغُأتِينَكَ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 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسهوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أَمَرَ ظَالِمُهُمُ اللَّهُ وَتَسْبِيطًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلِيلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُ الْخَبِيثَ مِّن رِّزْقٍ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أن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 وَمَا للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء لَكُمْ خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 الذيذينَيُوم فقُونَ أَم وَلَُم بالِالليْنِ وَالهَارِ السِرُ وَدَانَة فَلَهُم أَجرجُم فَلَهُم أَجرجُمْ معَرَبّجِم وَلا خَنْفُناَا لَم وَلهُم الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخباطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة الرَّبِّ جِئْنَا فَنَتْبَعُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ نُمحِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي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 ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقرب قطع عند الله واقوم للشهاده واذنا الا ترتوا الا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 فإن أمن بعضكم بحضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتنوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا